إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من عمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقلتم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة, امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف, بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن لهم من بعد ما جاءهم زوائد اجازر ثم بعد ايمانكم على الذين بيض الله وأما الذين بيضت برحمه الله هم بها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد